وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إفكن افْتِرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءَ ظُلْمٌ وَزُورٌ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اجْتَبَاهَا فَهِيَ كُم لاَ عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَأَصِيلٌ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 وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلاَ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نذيراً أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ او يلقى اليك كنز او تكون له جنة ان ياكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مشهورا